فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم, اليوم جنا أ ش ر ا ك م اليوم جنات تجري من, تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم هو ذلك هو الفوز العظيم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 ض ر ب بينهم بسور له باب باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه له م و ا ه ر ه م ن ق ب ل س ي ل ل ع ذ ا ب ي ن ا د و ن ه م ي ه موسوعه ت م ت ر النابلسي ت للعلوم ا ل ا حتى جاء م ل س و ع ه النابلسي ل و ع ل ا م ن ا ل ذ ي ن ك ف ا س و ا م ي ه 「えっ <love> موسوعه النابلسي مولاكم س م ر للعلوم ن الاسلاميه ذ ي ن ن آ م و ولا ي موسوعه النابلسي من ق ب للعلوم ي الاسلاميه أ م د فقست ق و بعد موسوعه ت ه م ا ل ن ا لكم الآيات قد ب ي ن ا ل ك م ا ل آ ي ا ت ل ع ل ك م ت ع ق ل و ن قد ب ي ن ا ل ك م ا ل آ ي ا ت ل ل ع ك م ت ع ق ل و ن إن النابلسي م ص د ق ي و ل ق ا ت و أ ق ر ض م ا ل ل ه ق ر ض ا ح س ن ا يضاعف ل ه م إ ن المصدقين والمصدقات و أ ق ر ض و ا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آ موسوعه ن ا بالله و ر م ا ل ص د ي ق و ن و ا ل ش ه د عند ا ء ر ب ه م ل ه م أجرهم و ن و ر ه م و ا ل ذ ي ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ت ن أولئك واصحاب الجحيم اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعبوا وله و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر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 وما ا ل ح ي ا ة الدنيا الا متاع الغرور